ا خ و ة الايمان و ن ب د أ شعائر ص ل ا ة ا ل ج م ع ة من هنا من س ا ح ة مسجد الشهيد احمد وجيه عيسى بحي السفارات ب م د ي ن ة نصر ب م ح ا ف ظ ة ا ل ق ا ه ر ة ب ا ل ق ر آ ن الكريم القارئ الشيخ محمود أبو الوفى ا ل بسم الله ا يدخل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ا ل ص ل ح ي م جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها وحلول ل ل ه ل و ن ف ي م ا م ب ن لفضيله الدكتور محمد ا ت ب ا ل ن ا و ل س ي جنات تجري من تحتها ا الذين كفروا ويخجون عن سبيل الله الله في أ ي ا م ل معلومات على ما رزقهم, على ما رزقهم w o o o o I'm n o t you、no. ف ي س و ع ه ا م ن ا ف ل س ي ل أ ج ل م ا ل ا س ل ا م صيناك الكوثر شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين رب وكانت ه ذ اخوة ا ل ي م والاسلام س م م مباركة لما ع ت تلاوة تيسر الى الحج تلاها علينا القارئ ل سورة قرآنية من ي ش خير محمود ابو و ل ف الصعيدي وكانت خ استهلال لنقلنا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة من س ا ح ة مسجد الشهيد احمد وجيه ع ي س ى ب ح ي ا ل س ف ا ر ا ت ن ه ا ي ة ش ا ر عباس ع العقاد ب م د ي ن ة نصر ب م ح ا ف ظ ة ا ل ق ا ه ر ة